بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد راينا سببها وتاريخها كانت كما ذكرنا في جماد الثانيه وتم نصر الله تعالى تم نصر الله و أخذ الله تعالى أعداءه حيث كانت هذه المعركة بقدر ما كانت تحويه من مخاوف كان فيها خوف عظيم حتى صلى رسول الله عليه وسلم ذلك اليوم صلاة الخوف مرتين أو أكثر لكن الله تعالى القى الرعب في قلوب المشركين فلم يكن هناك قتال ولم تسل قطرة دم واحدة بل عاد المشركون وهم يمدحون رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما حاول ذلك العربي قتل رسول الله عليه الصلاه والسلام فسقط السيف من يده واستسلم ولكنه ما اسلم ولكن وعد انه لن يقاتل مع لن يقاتل رسول الله ولن يخرج مع قوم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كسب مدحا زد وكسب امنا على الأقل في تلك الطريق فإن الذي قال هذا الكلام هو سيدهم وقائدهم غورة بن الحارث بعد أن رجع رسول الله عليه الصلاه والسلام إلى المدينة نحن كنا في الطريق حدثت حادثة توقفنا عندها قليلا لما فيها من العبره ولما فيها من بيان حال أصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وما كانوا عليه من شدة العبادة وشدة الخشوع والخضوع لله تعالى عندما حاول بعضهم أن يقتل أحد الصحابة ويقوم الليلة فرماه بثلاثة أسهم مع ذلك كله لم يخرج من صلاته لم ينصرف منها ولولا أنه أمر بأن يسد ثغرا للمسلمين ما التفت إلى ما حدث له البت لكنه مكلف بأن يعلم المسلمين بما حدث فأعلمها كان في صورة لم يرد أن يخرج من الصلاة من أجلها عاد رسول الله عليه الصلاه والسلام إلى المدينة وبث السرايا من جديد رأينا سرية حسما سليزي بن حارثة رأينا سرية بشير بن سعد أو آخر شيء رأينا سرية بشير بن سعد رأينا سرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأينا سرية بشير بن سعد خرج في ثلاثين رجلا ولكن قتل كل هؤلاء الصحابة إلا بشير ابن سعد فلجأ إلى حصل المسلمين بفذك حيث اليهود أقام عندهم حتى برأت جروحه وعاد إلى المدينة فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما حدث وسينتقم الله تعالى من هؤلاء الذين أرادوا أن أو قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بن مرة, بن مرة الذين كانوا من نواحي خيبر هم الذين فعلوا ما فعل المهم اليوم إن شاء الله تعالى نواصل النشاط العسكري الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقف مليا عند حدث عظيم حدث في إحدى السرايا. فذاك هو المقصود الأعظم من دراسة أحداث سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن نتعلم ونتفقها ونتربى بما أراد الله تعالى أن يربي به عباده اليوم معنا سرية غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه وبقية الصرايا سرية غالب ابن عبد الله الليثي تلاحظون أن هذا رسم تكرر في الصرايا وذلك يدل على أنه كان من المحنكين في إدارة القتال وإدارة الجيوش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسله في أكثر من مرة هذه السرية حدثت في رمضان لأن آخر سرية رأيناها كانت في شعبان آخر اليوم إن شاء الله في رمضان كانت سرية غالب عبد الله ليف. والوجهة كانت الوجهة هي الحرقات أو الحرقة أرض جهينة الجهنيون صعاب وشداد وغدر هذه غزوة أو سرية الحرقات نسميها سرية الحرقات أو الحرقة يجوز تفردها ويجوز تجمعها خرج في 130 رجلا 130 فارس خرجوا في هذه الغزوة وكان من بينهم أسامة بن زيد لكنه لم يكن هو الأمير لأن أسامة بن زيد ما أمر ما أعطيها إمارة على جيش قد حتى توفي أبوه أي بعد غزوة مؤتا زيد بن حارثة يستشهد في غزوه مؤته في العام الثاني اذا اشرب بن زيد لم يكن هو الأمير في هذه الغزوه كان غالب بن عبد الله الليثي فلما دنا منهم هذا الأمير المحنك دنا منهم واخترب منهم ارسل الطلائع الطلائع هم الذين يترقبون جواسيس ينظرون كيف هو حال هؤلاء المشركين اهم مستعدون غير مستعدين كم عددهم كم إبيلهم،, إبيلهم كم خيلهم كم سلاحهم كل هذه الأمور مهمة في لشن الغار على العدو فلما رجعوا بخبرهم أقبل أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا المقترب جدا لكنه بعدما جاء الخبر أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدؤوا. خلاص ناس رحة تنام. هدأوا قاما ماذا فعل ماذا فعل؟ قام خطيبا قام يخطب فيهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو اهله فقال اوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يرسل الجيوش دائما وهذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام انه يسير مع الجيش حتى اخر خارج البلده يعني حدود البلده يسير مع الجيش او القائد يسير مع الجيش الذي يرسله ويدعو له، يدعو له ويأمره وينصحه. أوصيكم بتقوى الله. هذا الأمير قبل انطلاق الغارة على المشركين قام. أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن حدود الأمير، لأن طاعة الأمير لا حدود. أنه لا يعصى فيما يخالف الشرع. وخاصة أن في بعض السرايا نحن لم نعرج عليها بعض الصرايا هذه على كثرتها لا نريد أن نخوض في تفاصيله في بعض الصرايا هذه حدثت حادثة مهمة جدا أدب بها الله تعالى أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وهو أن أحد الأمراء الذين أرسلوا في سرية امر من معه بأن أضرم نارا شعل النار وآمر بأن يدجوها يدخلوها فبعضهم تردد قال والله ما فررنا إلا منها يعني إحنا ما مش نعفد الله عز وجل ما؟ وما خرجنا في سبيلها إلا فرارا من النار تدخل تدخل النار وبعضهم هم بأن يلي جهر. فترددوا فلما رجعوا إلى النبي عليه الصحيح يدلك هذا الأمر على طاعة ولثوا أمور كيف تربوا عليها يعني المفروض هذا الامر يقول لك ندخل النار ما ندخل النار لكنهم طاعت ولي الأمر واجبة ترددوا سبحان الله فلما رجعوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اما انكم لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا كان خلتوها ما تخرجوا منها ابدا عذاب شديد في هذا الامر فنزل بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله يوم الاخر المهم قال اوصيكم بتقوى الله وحده إذا رأيتموني اخالف لا طاعتك وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالف أمري فإنه لا رأي لمن لا يطاع ثم رتبهم واحدا واحدا فقال يا فلان أنت مع فلان أنت مع فلان ويا فلان أنت مع فلان ولا يفارق كل منكم صاحبه وزميله إياكم أن يرجع احد منكم فأقول له أين صاحبك فيقول لا أدري هذا كنايه على انه لا, تخ... لا تخذل صاحبك ان هاجم فهاجم ان بيصا... كان يقاتل فقاتل ما حتى الموت ما ترجعش لا به هذه الطاعه التي يريدها فاذا كبرتوا فكبروا اذا الانطلاق ستبدا بتكبير وجردوا السيوف قال مغرد سم الله اكبر جردوا السيوف كلمه الس... او شعار تلك السريه كانت اميت اميت اقتل مكان اميت اميت فكبر وكبروا وحملوا حملة واحدة كل اثنين هاجموا في مرة واحدة واحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله تفعل فيهم ما تفعله بإذنه حيث شاروا. يعني كان السيوف وين يضرب القيس كانوا يعني فتكوا بهم وأكثروا فيهم القتل وكان الشعار كما ذكرت أمت أمت فنصرهم الله سبحانه واستاقوا من النعم والشياه ونساء وذريه. أجابوا ابئلا وشياها ونساء وذريه. وكانت شوف شوف العدد الغنائم في هذه السارية كان ع كان عددها كبيرا. كان السهم كل واحد منهم عشر عشرة أبعرة عشرة عشرة من الإبل. وهذا لا شك أنه عدد لا بأس به. فقدموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، و لما قدموا عليه، فإذا بنا نراه الآن عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا. رأيناه عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا، فهناك أمر قد حدث لا يرضي الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني إحنا مثل هذا النصر يفرح له المسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايناه غاضبه غضب جي. فاقتربنا منها عليه الصلاة والسلام لنسمع ماذا يقول وجيت قبل ما نسمع ماذا يقول على الاقل نشوف شكون هذا اللي عليه فاذا بنا نرى عليه الصلاة والسلام يغضب ويرفع صوته وفي وجهه حبه وابن يحبه شكون؟ اسامه بن زيد اسامه بن زيد يعني ماذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان بنتم كان يحليه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع لسانه في فيه شدة حبه له عليه الصلاة والسلام حبه فتصور الآن يغضب على أحبي أناء أن الرجال إليه ماشي فلما اقتربنا ورأيناه يغضب على اسامه بن زيد أدركنا أنه أمر عظيم جدا فلجأنا إلى صحيح البخاري ومسلم وقلنا له ما الذي حدث هل ما شيئا مما حدث روى لنا هذا الحديث عن أسامة بن زيد نفسه قال بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحرق، فصبحنا القوم أي مع الصباح خلنا يباتوا مع الصباح والمغيرات صبحا فهزمناه ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم وحدها ربنا فلحقته قلنا تنين تنين أنا ورجل من الأنصار هذا الرجل هو مرداس ابن نهيك كما سمته روايه مشرك مرداس بن نهيك فلما غشيناه الله سحكمناه قال لا اله الا الله لا اله الا الله فكف الانصاري رضي الله عنه اما انا فطعنته برمحي حتى قتلته فوقع في نفسي من ذلك شوف اخلاص اسامه بن زيد يعني هو يريد نصره دين الله هذا الانسان هذا الانسان هو كان يقاتل تخيل نفسك الآن تخيل نسان في معركه وتراه يقتل صاحبك يقتل ابنك ربما قتل اخاك هكذا يقتل فيه حتى إذا أنت جئت وأمسكته لا إله إلا الله لا شك أنه يريد أن يتملص من القتل أن يتعوذ بالقتل بلا اله الا الله من القتل فهذا الذي حسبه أسامة لكن النفس المطمئنه ينكت فيها شيء أسود ولو قال هذا الامر هذا معه كثرة التاويلات اللي في النفس قال لك وجدت في نفسي من ذلك شيئا فلما قدمنا بلغ النبي عليه الصلاه والسلام شوف ايش يقول في روايه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن في روايه مسلم لفظ مسلم يقول فلما قدمنا المدينه ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بنفسه ذهب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام واخبره فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام يا اسامه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقال أسامة قال إنما قالها خوفا من السلاح كان متعوذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يسمع ما يقول أسامة أقال لا, أقال لا إله إلا الله وقتلته أهل شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا قال لا اله الا الله فقتلته هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها لا اذن والله وقتلته يقول اسامه بن زيد فما زال يكررها ويكررها ويكررها حتى تمنيت انني اسلم اكن أسلمت قبل ذلك اليوم تمنيت انني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم تلاحظ شدة النكير تعال الرسول عليه الصلاة والسلام على أسامة وندم أسامة بن زيد على ما فعل لماذا ذلك لأن الهدف الرئيس من الجهاد هو إعلاء كلمة الله هذا هو الهدف الرئيس حديث بموسى معروف صحيحين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل لعصبة الرجل يقاتل لعصبة لعصبة قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. هذا الجاه في سبيل الله. فاذا اظهر بعض الكفار كلمة الله. الكفار محاربون. اظهر تلك الكلمة التي انت جئت من اجلها. اظهرها ونادى بها. كلمة الاسلام الشهادة. قال او قال انا مسلم. قال لك انا مسلم. او حياك بتحية الاسلام. السلام عليكم. هاي ثلاثة الامر. اما يقول لا الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او يقولك أنا مسلم خلاص أنا مسلم أو قال السلام عليكم فإذا نطق بهذه الكلمات الدالة على إسلامه فيجب قولا واحدا الكف عنه وعدم قتله ولا قتاله لا بد ان يمسك نعم يمسك حتى تتأكد من صدق إسلامه أما أن تقاذله وتقتله فهذا محرم وهذا طبعا من محاسن الإسلام التي جاء بها دين الله تعالى هذا لا تجده في دين آخر لا تجده في قانون آخر حالة الغليان تعالى الغضب حالة الغليان حاله كان ح... في حال قتال رأيت الان قد يقتل ولدك ومع ذلك يأتي الله تعالى يقول لك لا إذا نطق بكلمة الإسلام فيجب عليك أن تكف عنه هذا ليس سهلا هذا هو الابتلاء ليس سهلا يعني هذا صعب جدا فهناك ابتلاءات عظيمة في الجهاد في سبيل الله وهذا منها دائما قد نشوف مشقة الجهد ليس فقط في السفر في خشية الموت المشقة أن هناك أحيانا تكون عندك فرصة لكي تصب ذلك الغذب وتمنع منها مثل هذه الحالة كذلك الانتحار ولو قطيت إربا إربا وما زلت حيا وعملت فيك, فيك تلك الألام ما عملت لا يجد لك أن تخلص نفسك بما يسمونه رصاصة الرحمة قلنا إنها انتحار المهم ربما كان هذا الكافر صحيحا يعني حقا يريد أن يتخلص فقط من القتل ليس لك إلا أن تطيع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ذلك أخيرا نقول إذا كان على كافر على مثل هذه الحالة وصفنا يجب عليك أن تتثبت كما قال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا قلنا هذه الآية فيها تذكير في الآية قلنا هذه تذكير للمؤمنين تذكير عظيم للمؤمنين بأنك الآن أنت تستبعد أن يؤمن من قلبه قال كذلك كنتم من قبل كان الناس يستبعدون منك أن تتوب كان الناس يستبعدون منك أن تهدى كان الناس يستبعدون أن تؤمن ومع ذلك هداك الله حتى آمنت واهتدي فكذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم إذا لا يجوز للمسلم أن يتأول مهما كانت الأسباب أنما يفعله الكافر من تصريح بشهادة أنه يفعله اتقاء القتل لماذا؟ ذلك لأن الهداية بيده سبحانه لا تدري لان الهداه يدي سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس كان رجل في غنيمه الغنيمه هي الغنم الصغيرة كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون كان يرعى الغنم فلحقه المسلمون لما لحق المسلمون شاب قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله تعالى في ذلك إلى قوله طبعا إلى الذين امنوا إذا ضربوا في سبيل فتبينوا إلى أن قال تبتغون عرض الحياة الدنيا ماذا ما الذي نستفيد من أجمع روايتنا رواية الأولى تقول نبلي لي قل لا الا الله لا يحل لك إلا أن تكف عنه لي قل السلام عليكم لا يحل لك أن تقاتل أو تقتله وهذا طبعا سناتي على صيغة أخرى إذا قال لك أنا مسلم ستأتي رواية منك إذا قال أنا مسلم كف عن لا يعني أنك تكف عنه تعطيل السيف لا كف عن لا تقتله امسك احبس حتى تتأكد أما تقتله في ازهاق روح بغير حق يقول العلماء الحافظ نوحى حجر قال وفي الآية هذه دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن السلام تحية المسلمين وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك فكانت هذه علامة زد. كذلك قال إمام الطبر رحمة الله عليه في تفسيره قال فتبينوا يقول الله تعالى فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره إذا أشكل عليكم أمره لا تقاتل ولا تقتل قال أيضا القرطبي والمسلم شوف القرطبي يقول والمسلم إذا لقي الكافرة ولا عهد لها لو كان لعوها عهد. هذا خلاص ما تستمعش يقولك السلام ولا إلي الله رحمة رسول الله لو قلت أنا مسلم لك عهد خلاص لا يقاتل ولا عهد جاز له قتله فإن قال لا إله إلا الله لم يجوز قتله إذا الذي تعرف أنه مشرك لا عهد له لا قاتله فإن قال لا إله إلا الله لم يجوز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله فإن قتله بعد ذلك قتل به وش رايك فان قتله بعد ذلك قتل به طبعا اختلف العلماء في هذا الحكم قال وانما سقط القتل عن هؤلاء يعني بعض الصحابه الذين قتلوا من القى عليهم السلام قال لاجل انهم كانوا في صدر الاسلام اذا كان انسان يعلم الحكم وفعل يقتل انسان لا يعلم الحكم اسامه بن زيد اول مره حدث فلم يكون يعرف الحكم من كان لا يعلم الحكم لا يقتل لكن من كان يعلم الحكم فهذا يقتل لأنه قاتل عمد قال لأن هؤلاء كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوف من السلاح وأن العاصمة قولها مطمئنا الذي يعصم الدم أن يقول الإنسان مطمئنا شف حالة الخوف فالمهم ترون اقوال ائمه الإسلام وعلماء الإسلام أنها مجمعة على هذا الحكم الشرعي فتلاحظون أيها الإخوة أن الأمر هذا لماذا نحتاجه نحتاجه أولا من ناحية الفقهية ولا لا النساء يتعلم دين زيد تحتاجه لضبط النفس أنه عليك من الآن أن تتعلم مثل الأحكام حتى تضبط نفسك فنحن مع غير هؤلاء قد يقتل الإنسان ما يمكن يعني مثلا تسأل إنسان لو رأيت كافرا, كافراً يعيثوا يعيثه في أرض المسلمين لا. تقتله هل تقتله جواب لا ما دام معاهدا لا يجوز لك قتله ولا يجوز لك أن تهدي ردمه هذا في حالة الحرب قال كذا قال لا إلي الله لا تخاتم فإنسان الذي يريد أن يملي بعصبيته وحماسه غير الشرعي. غير الشرعي يريد أن يمليه على الناس هذا مخطئ وما عليه إلا أن ينظر في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعلم كيف يجب علينا ضبط النفس سيأتي أمر آخر سيأتي أمر آخر أعظم بهذا بكثير والله أعظم بهذا الكثير سننقله لكم المهم قبل أن ننتقل إلى هذا الحادث الأعظم يقول الإمام القرطبي وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع والطلاع السرائر انت عليك يا أخي الظاهر ليس عليك الاطلاع على السرائر اسامه صدق في توبته فصدقه الله قبلها الله تعالى تعلمها لقد بقي اسامه بن زيد يحز ذلك في نفسه حتى مات اسامه بن زيد قال ظلت يحاسب نفسه على هذا الأمر تعرفوا لما قامت الفتنة أسامة بن زيد اعتزل تجيع إليه لماذا لا تقاتل أسامة لماذا لا تقاتل فقال ذكر لهم هذا الحديث خرجنا مع رسول الله عليه وسلم والسلام في الحراقات من هذا النهار يخشى أن يصيب دما لا يحل له من هذا النهار. سعد بن أبي وقاص جاءوا إليه فقالوا لماذا لا تقاتل معنا في الفتنه قال لو قاتل ذو البطين لقاتلت يقصد اسامه ان اسامه كان اسامه بن زيد كان ويسموه ذو البطين كما نقول وما يقوله هم يقول ذو أب... ابو البطين ابو بطين هكذا عادي فقال لا اقاتل في... لا اقاتل في الفتنه حتى يقاتل فيها ابو البطين يقصد اسامه يعني امر عظيم فقال له ذلك خارجي ونافع من بن قال ألم يقول الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال نعم نحن قاتلنا حتى لم تكن فتنة أنتم تقاتلون لتكون فتنة أنتم تقاتلون لتكون فتنة المهم الأرض تؤكد ذلك شمع أن الأرض تؤكد ذلك؟ ها؟ أرفع صوتك شوي الأرض الواقع لا لا قريب زيت شفت الناس شوي؟ الأرض تؤكد ذلك لا والله كاين, كاين واحد يشهد انا أعرف ليه يشهد غير بنادر. لا حتى الجماد يشهد حتى الجماد الأرض راح تشهد بصحه هذا الأصر الذي قرره لنا الله تعالى أولا في كتاب والنبي عليه الصلاة والسلام إليك قصة تعيد الصواب إلى كل متهور إليك قصة تعيد الصواب وتعيد الاتزان إلى كل من يتأول ومن يجد ويستسيق أعماله غير شرعية فيعتدي ويبغي الكفر الكوف والشيخ ذلك هذه القصة لابد أن تاعظ كل من يؤمن بالله ولم الآخر هذه القصة جاء في مسند أبي يعلى ولها شاهد عند الطبراني وبن سناتي عليه بسند صحيح عن جندب قال أبو يعلى عن جندب, عن جندب بن سفيان رجل من بجيله طبعا يقصد جندب بن عبد الله البجلي قال اني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت عند الرسول عليه الصلاه والسلام اذ جاءه بشير بشير هو الذي دائما قلنا من السنه انك ترسل قبل ما توصل البلاد ارسل من يبشر الناس بالنصر والفتح اذ جاءنا بشير من سريه بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا قاده احتجت واحد جاي يجري يبشر فأخبره بنصر الله تعالى الذي نصر نصر صريته وبفتح الله الذي فتح لهم رغم انتصروا والله فتح لهم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي أو يحكي يومنيتو بينما نحن نطلب العدو وقد هزمهم الله إذ لحقت رجلا بالسيف فلما أحس أن السيف قد واقعه التفت وهو يسعى اذا التفت وهو فقال إني مسلم إني مسلم هذه سنة اللغة التالية إني مسلم إني مسلم قال فقتلته وإنما كان يا نبي الله متعوذا يحكي صادق جاد إنما كان متعوذا فقال عليه الصلاة والسلام ما هل شققت على قلبه فنظرت صادق هو أو كاذب الصحابة أخذ الكلام على ظاهرة فقال لو شققت عن قلبه ما كانوا يعلمون القلب شاهي قل لي القلب هذا الصاعي اللي ما كانوا يعلمون القلب هل قلبه إلا مضغط من لحم مسكينة هل قلبه إلا مض طبعا مسكينة دوش هل قلبه إلا مضغط من لحم فرسونا السقاة قال إذا شوف حال هذه حكمة شوف مخلص بالجاء والسحابة درهم تذاكر شوف لي واحد يتكلم هذا قال فانت قتلته فانت قال قتلته لا ما في قلبه علمت ولا لسانه صدقت فهمتوا ها فهمتوش ما معنى بفضل طبعا خمم شويه سبحان الله شوف شوف جيده او قالك اني مسلم اني مسلم او موش صادق او كاذب تشق على قلبه اوه القلب ما نعرف نعرفه فيه اذا كيف لك ان تعرف لا اللسان صدقت ولا القلب يمكنه, يمكنه ان يخبرك اذا شو العمل القلب الان هو ما تراه امامك شو قالوا اقتلته لسان حبيت صدقه و القلب بتاعه ما قدشتفتحه بشتعرفه لا مؤمن كيف لك كان تعرف انه مؤمن اذا هذا كل يقولوا كيف يمكنك ان تطلع على انه يريد فقط التعود تجزم تقدر تجزم بانه الان قالها متعمدا ولم يقولها صادقا تقدر تجزم اقول تجزم لا استطيع أن اجزم ليس او قال لك هو ما امنتوش في قلبه لا استطع ان اطلع عليه اذا فما الحكم اذا بقى حل الواحد هو ان ترفع يدك عنه جكم كلام تاع النبي عليه الصلاه والسلام في قمه البلاغه فقط الصحابي فهمنا ما لكم فقال يا رسول الله استغفر لي استغفر لي فقال عليه الصلاه والسلام لا استغفر لك لا استغفر لك هذه لمن يقول هذه عاده جزاك الله لمن يقول استغفر الله من تستغفر سبعين مره فلم يكن منافقون قالوا لا استغفر لك ربما ما منافقون يحسنون الكلام فدفنوه مات مات الرجل بعد أيام جاءت رواية يقول لك لبث يسيرا أيام قليلة فدفنوه فأصبح على وجه الأرض ثلاث مرات دفنوه احطوا في الأرض لفضت الأرض لفضت. مات. ثلث الأرض مات ثلاث مرات ويتسر ويترفضه الأرض فلما راى ذلك قومه استحيوا وخازوا اي اصابهم خزي مما لقيا فحملوه فالقوه في شعب من تلك الشعب رماه طبعا ثلاثه روايه اخرى تفسر هل هو منافق اي مسابقه اساريه هل هو منافق يحتمل هل كان من المرائين مو بتضرو يكون منافق. ربما يكون مسلم ما شاء الله شنو مرأين ربما كش يمكن في احتمالات عدة كنت تقولنا ما تقولنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يبين حاله وكان في تفسيره عليه الصلاة والسلام شيء يعيد الأمل لذلك الفارس ناخذ الحمد لله صار صاير غيرك هذا الفارس يعني. روى ابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير عن عمران بن حسين عمران بن حسين كان حاضرها وشفع ليها وحدثنا قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين بعث جيشا من المسلمين الى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا قتال عجيب فمنحوهم أكتافهم مش معنى منحوهم أكتافهم ولوهم الادبار هربوا منحوهم أكتافهم فحمل رجل على رجل من المشركين بالرمح عجابوا. فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه حتى قتله فطعنه حتى قتله يمكن اسلم صح ولا لا يمكن يمكن قاعدك ماشي مشرك ما تعرف أنا أقول لك يقولك ما تعرف كان ماشي مشرك قد يقاتل المسلم في صفوف المشركين كرها ولا لا كرها وفيهم نزلت ايه وجوب الهجره يعني كان المستضعفون يخرجون مع المشركين مستضعفون المسلمين يكتمون ايمانهم فيقتل المسلمون هكذا مع المشركين توعدهم الله تبارك وتعالى إن الذين توفروا ملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا أخبر نزول هذا مش لوحده ماشي هذا ربما يكون مسلم مستضعف ربما كان محقا بإسلامه ربما كان يريد مقتنع بالإسلام مقتنع لكن متردد فأسلم في تلك اللحظة فقال لا إله إلا الله إني مسلم إني مسلم قال طعناه فقاتله فاتى ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, صلى الله عليه وسلم اني أذنبت فاستغفر لي اني اذنبته معنى باختصار اني اذنبته فاستغفر لي. قال وما الذي صنعت ما الذي صنعت فاخبره بالذي صنع قال له عليه الصلاه والسلام فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله, صلى الله عليه وسلم لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه أنه كان حليت البطن تعمل خرج القلب نعرف أخذ الضال فقال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه فقال فسكت عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عمران فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه شوف منيها فدفناه فأصبح على ظهر الأرض خرج فقلنا لعل عدو النبش العدو نبش نبش القبور هي اخراج فدفناه مرتين ثم امرنا غلمان غلماننا غلماننا يحرسونه العبيد والخدم يحرسونه فاصبح على ظهر الارض فقلنا لعل الغلمان نعسو نعسو جل عدونا نبش القبور شربضم فدفناه ثم حرسناه بانفسنا باذنها فأصبح على ظهر الأرض صباحنا اصبحتنا نخرج، أرفضته الأرض ولا فضته فألقيناه في بعض تلك الشعاء أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرموا عليه حجار أمرهم الرسول عليه الصلاة أن يرموا عليه حجاره فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأمرهم أن يضعوا عليه حجارة هنا البشار شوش قال إن... شوف الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأرض لا تقبل من هو شر منه ولا لا الأرض تقبل من هو شر منه كفار وتعطوغات قبلتهم الأرض ضمتهم إن الأرض لا تقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله وفي رواية ولكن الله اراد ان يعلمكم تعظيم الدم هاد شيء لا على جهه شيء من يهمل صح صح أراد الله أن يعلمكم تعظيم الدم عظم الدم هذه النفس البشرية لا بد أن تعظم إذا نطقت بكلمة لا إله إلا الله أو عاهدت من قال لا إله إلا الله فيجب عصمته ماشي من هو المتحدث الرسمي عن جميع القلوب من الوحي المتحدث الرسمي عن القلب هو الوحي قال لك فلان منافق فيه كذا فيه كذا الوحي فقط والوحي فقط أما يعني يعني القلب هو ما تراه أمامك الآن نسانه يده هذا هو قلبه أمامك الآن ما ترى أمامك لا ما وراء البواطن أنك تعمق في البواطن وتريد أن تقرأ كأنك لا ندري من اين تقرا تقرأ ما في الباطن هذا محرم وموقفه صلى الله عليه وسلم من المنافقين شاهد على لا عرفوا لي الأرض شهدت لا الأرض أكدت ذلك هذا الحب أكدته باش شهدت رفضته وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين هو من أعظم المواقف التي تبرهن على الصحة ما نقول هناك من الحماس ما جعل أحد الصحابة يحمل سيفه ويتجه به نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام شو واحد جاء الرسول صلاة والسلام هكذا قاعدين هكذا في النجاح تتسب وراه بعض الصحابة جاي وشوجه يقتل الرسول صحابي نعرفه توا انا هم دقيزه يفكش مودايا صحابي فاذا به يقص علينا الذي حال شو هذا صحابي خلاص قرر اليوم يسيل الدم اليوم ما تفلاش جاء وهذا الحديث يرويه لنا الامام مالك والإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه قال بينما رسول الله عليه وسلم والسلام جالس بين ظهرين الناس كقعد مع الناس إذ جاءه رجل فساره درد سر فدرد في يدنا فساره فلم يدر ما ساره به ماذا قال له لا ندري حتى جهر بذلك رسول الله عليه وسلم. والسلام وشنو م... فائده هو يستاذنه في قتل رجل من المنافقين المنافق معروف النفاق تزم أو صاحبي يقول رجل من المنافقين يعني معروف لمنافق يستاذنه اش ما دار له داك النهار اش ما سمعش ما قال خليني نوقف يا رسول الله فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام هل يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال رجل بلى انا شهادته له انت تحسب ولا شهادة له فقال أليس يصلي فقال بلا ولا صلاة له صلاة هذا مقبول. كما الذي يحدث عندنا أحيانا نحكم على باطل الناس فقال عليه والسلام اليس يصلي؟ قال بلا ولا صلاة له. قال أولئك الذين الذين نهان الله عنهم شلك النص أولئك الذين نهان الله عنهم أي اهل الصلاة الذين يشهدون أن لا يصد الله لا يقوموا على رسول الله الانسان لا بد انا اسالك الان هل هناك شيء فوق المنافقين هل هناك شيء فوق من يتلفظون بابشع الالفاظ ويعملون افظع الافعال هل هناك اعظم ممن قال ووصفهم الله تعالى بانهم في الدرك الاسفل النار ليس هناك شيء الا شيء واحد وهو ان المسلم غير معني بان ينقب عن القلوب أترك القلوب لخالقهم لا تقل يزعم ويزعم ويتضاهر عامله بالظاهر ماشي هذا إذا خرجت سلامات غزوة أو سرية الحرقات سرية غالب ابن عبد الله اللي في فيها درس عظيم اظن انه فيها درس عظيم ماشي سرية أخرى سرية عبد الله بن رواحه باختصار نتحدث عنهم عنها لأنه ما فيها شيء كبير السريف عبد الله بن رواحة كانت في شهر شوال ونبدأ نقرب وين عمرت القضاء عمرت القضاء جاي في القعدة في شوال والوجهة خيبر الوجهة إلى خيبر خرج عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا ثلاثين راكب وذلك لرد من تبقى من أعراب غطفان فقتلوهم يعني تعرفوا أن غطفان بدأت تهدأ بدأت تهدأ بقوا غير شرب من هنا ثلاثون من هنا 40 من هنا 100 من هنا 200 يريدون احيانا ان يثيروا البلبلة والفتنه في الجزيره العربي ارسل الينا عبد الله بن رواحه شاعر رسول الله عليه الصلاه والسلام فقتلوه في خ... قريب الخيبر سريخ بشير بن سعد بشير بن سعد اللي تركناه مسكين في المجلس الاخير تركناه في فدك لحسن حصول اليهود يعالج هذا الآن الحمد لله عوفي فأرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام على سرية ايضا في شهر شوال والوجهة كانت إلى يمن وجبار مكانين خرج في ثلاثمائة رجل ثلاثمائة رجل للقاء جمع كبير من فزاره رجال من قبائل غطفان من فزارة وقبيلة عذرة قبيلة عذرة التي ينسب إليها قيس العذري ملوح بني قيس بن الملوح من قيس من بن عذره معروفون هؤلاء جمعوا والب الناس جمعوهم يريدون ان يغزو المدينه سمعوا برشوف تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بالبداو يجمعو راه بعد يلا 300 راكب فلما بلغ طبعا كانوا يسيرون بالليل ويختفون بالنهار وبلغ اهل عذره واهل فجاره بلغهم مخرج بشير ابن سعد رضي الله تعالى فهربوا وجاءوا ووجدوا إبلا وشياه واثر رجلين ذهبوا بهما الى المدينه فأسلما ما شاء الله لا لا اسلم الإبل ولا شياه هذا لا ابننا اشقوا شاء الله أسلم. الإبل. آخر سرية قبل عمرت القضاء شفنا عشر سرايا آخر سرية قبل عمرت القضاء سرية أبي حضرة الأسلم سرية أبي حضرة الأسلم كانت في شوال أيضا شوال كان مليئا بالسرايا ووجهتها الغابة الغابة التي كانت أحدثت فيها أول غزوة في هذا العام السابع غزوة ذي قرد وجهتها الغابة وسببها أن رجلا من جوشم ابن معاوية جوشم من قبيلة جوشم ابن معاوية يدعى رفاع بن قيس هذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يجمع أيضا قبيلة قيس لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغزو المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معلم رجلين استطلاع طالع ينظرون ماذا حتى جاءوا بالخبر بعث أبا حضرة الأسلامي ووضع خطة محكمة لولا طول طولوا قصة هذه لا ذكرناها لكن ليس فيها كبير شيء مهم خطة محكمة هزم الله تعالى فيها عدوه هزيمة منكرة واستاقوا كثيرا من الإبل والنعم وش هي خير عظيم إلى المدينة ودخل وأهل عليهم هلال ذي القعدة هلال ذي المسلمون ينتظرونه على أحر من الجمر على أحر من الجمر ينتظرون هذا الشهر لماذا؟ مع انه ليس شهر رمضان ليس شهر ذي الحجة يكون فيه الحج شهر ذي القعدة ما الذي تنتظرونه؟ العمره العمره والتي سميت بعمرة القضاء عمرة القضاء فنتحدث عن عمرة القضاء عن اسمها وتاريخها ومكانها وسببها والمستخلف فيها في المدينة مدة مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة زد حامل دوائها حامل لواء أشكر خائف في الفخ حامل لواء المشركين عدد قوة المسلمين عدد قوة المشركين ونتيجة هذه الغزوة الغزوة ليس بالضروره يحدث فيها قتال الغزوة هي خروج جيش على رأسه رسول الله عليه وسلم السرية خروج جيش ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم يخرج الجيش خرج الجيش مسلحا ان حدث قتال مقاتل هذه الغزوه اسمها عمره القضاء لماذا سميت بعمرة القضاء أي هي العمره البديلة البديلة عن عمرتهم التي صدوا عنها ومنعوا منها في العام السادس شفنا ذلك الوجع الذي اعتصر قلوب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه شيء يعني عظيم مشوا وشفناش حمشوا مسافه طويله زد مشوا بين الشعاب مشوا في مكان صعب لا يستطيع احد يسير عليه حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتاز الثانية المرار غفر الله له مع ذكي الحقوق ارنامك تعتمروش فاحصروا المهم الحكم الشرعي من احصر يجب عليه دم زد وان يعتمر من قابل يقضيه الامجة فهم ذبحوا كما رأينا كل ذبح هذه وجاء الوقت يقضوها يقضو العمره فلذلك سميت عمرة القاضاء تاريخها كما ذكرنا في شهر ذي القعدة من العام السابع في شهر ذي القعدة من العام السابع ومكانها مكة مكه تبعد عن مدينه ب 450 كلم اليوم على الطريق السريع على الطريق السريع 420 كلم على الطريق السريع 420 كلم وقديما كان يستغرق الانسان بشدة الى مكه المدينه قراب ثلاثه اسابيع قراب ثلاثه اسابيع تتمشي راكب راكب مش على على رجليك ما توصلش على الإبل على تشير ثلاث قرابه بين أسبوعين ثلاث أسابيع صعب والله صعب المهم هذا تاريخها مكانها سببها معروف كان من الأمور العظيمة التي نتجت من الأثار العظيمة التي نتجت من صلح الحديبية والميثاق الذي حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين هو أن يرجع المسلمون عامهم ذاك وأن يعودوا فيؤدوا عمراتهم في العام القابل والسيوف في قرابها قال في البند السابع قالوا في البند السابع ذكرين البنود البند السابع يتضمن وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة إلا والسيوف في أغمادها وقرابها قلنا هذا مصر دا لا من قبل وش كان يقول والله لن يدخلها أبدا اليوم تدخلها هذا عام الجيل ثم بعدها نخرج طبعاً دكتور شوفوا ما خرجوا صح كان ذلك كسبا عظيما للمسلمين ما خسروا شيئا إلا أن هدير هديا ذبحوا هذا هدي واش خسروا مانيش نخسر نخسر ناقة ولا شاته ونعتمر عام جاي علاش فالمهم كان كسبا عظيما والمسلم يستعد لهذه العمره عاما كاملا والمعنويه تاع عمره هي مرتفع شو راي في قمة وأعلى ارتفاع علاش خيبر فتحوها مراه في أيام تلك الأيام خيبر فدك واد القورا تيماء الخير ويجي المدينة الخير راح ويجي للمدينة ماشي زد المهاجرون فالحبش اللي كانوا صاحبش جاو الأشعريون جاوا مع المهاجرين زد إسلام عمر العاص خالد بن الوليد و أثمان بن طلحة قارن جيب إرسال الرسائل إلى الملوك وجاب أبيرة الأرض وإسلام بعضهم شوف ناشح الإسلام أسلموا أربعة دول أو خمسة من الملوك أسلموا خمسة من الملوك عن أصل إلى تسعة تسعة برق. واحد هدد كاشم ونراه مال في النزعة تتحوس على التاريخ ما تصيبون تبانا إحنا إحنا فكرناها كذا قبل أما المشركون، مشركون، هكذا، رأيه. فهم يعانون قلنا من جد، من جرب، وفشل في التجارة يعني خفت تجارتهم ذلك العام، ويسمعون كل يوم بتعاظم دولة الإسلام، كل يوم راجع تكبر دولة الإسلام، وقوة شوكة الرسول عليه الصلاة والسلام صارت سمعته عطرا يفوح بجزيرة العرب. وانت روح تسمع لا إله ذا الله والحمد رسول الله تسمع أذان طبعا الناس يصلون هذه مقبل كانوا يستروا روحتيهم صليهم واختفيا بل اضحى لا يدخل اليوم في الإسلام ذلك الشاب الذي يقال عنه متهور أو تلك العجز الشمطاء هذه لا تخسر شيئا بل صح يدخل الملوك والامراء والوفود الوفود سيأتي على ذكرهم كم وفدا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث عن النشاط الدعوي سبحان الله إذا راه يكبر هذا الدين ويعظم وهي قافلة الإيمان تأتي من المدينة تسير ملتزمة بذكر الله وتوحيد الله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والهدوء ملتزمة بالشروط لا يدخل أحد المكة إلا والسيوف في قرابها لن يخالف هذا الشرط واستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة قبل أن يخرج ابا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وطبعا اذا سئلت عن حامل لواء المسلمين من لا يجوز لك ان تقول حامل لواء المسلمين لانهم خرجوا في عمرة, عمره العمره تقلد الإبل تقلد بالهدي يقلد الهدي بما يقلد به اشعار الهدي اما انك تحمل لواء خارج الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج هذا العام للحرب ابدا اذا ليس هناك حامل لواء المسلمين المهم العدد الفان الفاني دون عد النساء والصبيه نساءك، ولما تحسب النساء، ولما تحسب صبية، رجال فقط ما يقارب ألفي رجل خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش من أمرنا؟ السابع، والفتح وقتها؟ يعني البلد، أو الثامن سامن؟ رمضان رمضان، له عشر آلاف دخلوا، ألفين زيدها من آلاف، عجيب سبحان الله، هذا نصر عظيم. زيد مش مازال ونحجزنا العدد هاو عدد المسلمين قائد العدو لا شك أبو سفيان بن حرب سفيان بن حرب في كلها ومكة كلها مدة مكة الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة أكثر من شهر أكثر من شهر عليه الصلاة والسلام تصنيف الغزو عسكريا صلح هذا الخروج بمقتضى الصلح يريدون العمره وما نزل فيها من القرآن هي الآية السابعة والعشرون من سورة الفتح حيث قال سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين كناية عن العمره لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نتيجة الغزوة وما حدث فيها لأنه حدثت, حدثت أشياء في هذا الشهر حدثت أشياء سنراها إن شاء الله كيف دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة أين ذهب المشركون الخارج كانتهم تدخل مكة تسيب حتى تواهن تحب تشري عمسة جات وما تسيب ونرى هم كاشو تواهن ما في مكة هل ابتلعتهم الارض عوضا من ذلك الصحابي الذي لا فرضتها قالت الارض ضرماه واحد حبت تجبد وين راهم حوس عليهم تراجعين نصيبوهم حوسين عندكم يومين تراجعين من هنا هذا الحدث نصيبوهم وما يصيبوهمش ما يجيش فبهنا والله اشياء وتشوف الرسول عليه الصلاه والسلام في تلك الايام ماذا فعل وكيف عرض على قريش ان يبقى اياما اخرى وترى رسول الله عليه وسلم وهو خارج من يلحق به يريد شخص أن يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام هل ياخذه معه ام يتركه هذا سنرى ان شاء الله تعالى لاحقا وسبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله